ها <تصفيق> وعلمتنا سلا عيدك يا وانا الحارس يا يوم الولد قوتك فوق ليه الحلال اشكال وقالوا ياك محبوا ما رحى يعيش ونازين يسير يملس تنامي اللي يلونه شمس غاية وعيد نجمة نجمة أبارك شيك يصاف Ai ويتبالي ويشحنك يشوفلك ويشماه عين العريس يا مك يطلع لك ويخوانك يشوفك وشاهد والدك وذا. Wait, who is the wake a cage more <تصفيق> دهن سيد يا ابني وانت قادرين هون يا شي سيل يا دمع عيني كتر و اللي يا All right. <laughs> I can السابع مشيرا يا عين الرئيس وجع حاسا لا خايف دا ما رجع عقال فبرص صعب pompo eloh yajash اللوهش كيفاعوا يا العيد يا ابني الخوف العيش العيد اسمعني لما يا جايين يا man ay wa ay لا خلاص جاي في يا ربني هل موقف في السجنه ولازم لو انت وحدني واني ابن